لكم منه شراب ومنه شجر فيه تثيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وأنهاروا سبل اللع لكم تهتدون وعلامات وبنجهم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَأَمَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرُّوا عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلِينَ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم، فألقو السلام ما كنّا نعمل من سوء. بل إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فَلَبِئْسَ مَثْوَى وَلِلْمُتَكَبِّرِينَ وَطِيلًا لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 الله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاتلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْتَغَى وَأَخَذَ سَبِيلًا فَأَتْبَعَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ يَمْشِي على عَلَيْهِ مِنَ الْجُنُونِ وَكَذَلِكَ يَصِفُ اللَّهُ الْأَفَاعِيَ مَا تَتَسَبَّبُ فِي الْأَرْضِ لِيُمَثِّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 بركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفسرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عمّا كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء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 وَبَرَبَ الضَّاهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَثُرَتْ بِأَنعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا من رَزَقَكُمُ رزقكم الله حلالا طيبا وشكروا وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون